عليكم السلام, ورحمة الله وبركاته. اياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ عساكم بخير؟ الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم وفي عمركم نبدأ بإذن الله تعالى شيخنا عشي. بارك الله بكم شخص حمد تقرأون الحاشية طيب. صفحة, صفحة 172 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيستعد متصل الى جامع البيان في تفسير القران للعلامه الاجيلي العلامه علي رحمة الله قال حافظوا داوموا على الصلوات ذكرها بين الايادي شعرا بألا لا تلهيكم الازواج والاولاد عن ذكر الله على محمد سلوكه النفقه والانفاق وضرب في حلقه الخمره والزمر بما راجع الى شيء من احوال الزوج وزكاته وصرف لهما وصف لهما وصفه احوال الصلات ثلاث اشاره الى ما قال لا تليكم اموالكم ولا ارضكم عن ذكر الله فعلى اي حال وعلى اي حال شغل انشغالكم لا تتركوا الصلاه قال حافظ لا صلاتي وعلى صلواتي وعلى صلواتي الصلات قامت مشطال قال والصلاة المستصع صلاة العصر وعليه الأكثر لما بين صلاتي النهار وصلاة وصلاة الليل أو الصبح لأنها مثل العصر أو الظهر لأنها من الظهر لانها في وسط النهار أو واحدة من الخمس لا لا بعينها كليلة القدر. وقيل المغرب لأنها الوسطى في العدد بين رباعية وثنائية، وقيل العشاء لأنها بين الجهريتين، وقيل صلاة الجماعة، وقيل الجمعة، وقيل العيد، وقيل الضحى، وقيل الوتر نعم. وقريش الأولى على صلاة على صلاة الوسطى يعني قالوا خذ صحى المصطلح صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يوم الأحزاب اشترونا صلاة الوسط صلاة العصر. ثم غيره من المتعددة وذكر منه. وذكر في الفتح بعد تصحيح هذا القولي. وأما حجل البقية الأقارف ليس فيها شيء من يجب أن اشتغل به لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القائلين عوّل على أمر لا يعول عليه فقال إنها صلاة كذا لأنها ومتقاب ابن إزماني إلى ما قبلها كذا من الصلواتي وبعدها كذا من الصلواتي وهذا الرأي المحضو التحميل البحث للبغي أن تستيد علينا حتى أشعر أيّا على فرض عدم وجود ما يؤرضها بصول الله الله صلى الله عليه وسلم هو في أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فهذا الله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة واعراضهم، نعم، نعم وقوم لله قانتين أو أي خاشعين ذليلين بين يديه والمراد القنود في الصبح، نعم، القنود يعني ساكينين، قانتين ساكينين يعني قاله الشديو. ادلو عليه حديث لاجدع في الصحيحين وغيريه وضلع على الصحيح الرجل كان يصحبه بعاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة مع ثلاثه ايام وكونه الى الحطتين فابدى هنا على الحديث المذكور فده فإن خفتم من عدو أو غيره فرجان أو ركبان فصلوا راجلين وراكبين مستقبلي القبلة وغيرها وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث, حيث كان وجهه وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشي والمضاربة وإن لم يكن الوقوف وإن لم يمكن الوقوف وإن لم يمكن نعم لنا نعم الله فَإِذَا أَمِنْتُمْ زَالَ خَوْفُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أي فصلوا كما علمكم الله بلساء نبيه ما لم تكنوا تعلمون من صلاة الأمن وقيل إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجهم وصية بالنصب أي وصون وصية أو كتب الله عليكم وصية أو كتب الله عليهم وصية وبالرفع أي عليهم وصية أو, أو كتب عليهم وصية أو حكم, أو, حكم أو حكم الذين أو حكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم لنسائهم متاعا ناصب يوصول أو وصيا في قراءة الرفع على حذ الجار أو بتمتي إلى الحول غير إخراج مصدر مؤكد لانه دل يوصول لأزواجهم ما يمتع به هكذا ما يمتع به سنة على أنهم لا يخرجنا لا يخرج يخرجنا فأكد أو حال من أزواج يعني وحق المتوفي أن يوص قبل قبل أن يحتضروا بأن بأن تمتع ب... بان تمتع أزواجهم بعدهم حيون كاملا وينفق عليهم من تركته غير مخرجة مخرجات من مساكنهن وهذا في ابتداء الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشرة والنفقة بالإرث هذا ما عليه أكثر السلف بأن كانت في التلاوة متقدمة في النزول نعم في غير رو رو محبار محبارة لأه محبارة لأه محبارة من ذلك أو بعض الحمل وإختطان الخروج والانتقال من ذلك المنزل فلا الاختيار وأنا ما ذهبوا جماعة ما ذهبوا جماعة وأختاروا مثالية رحمه الله تعالى وذكر من في الحاشية الثالثة يعني من الأحال من الأزواج غير مخاضات يعني وحق المدة وفها المرض متوفر الجلز بارات يرجع وطيره طير الجمع إليه ذكر الحاشية الخامسة من مساكيني على مساكين التي يكون فيها حياة حينها حياة هنا حياة أزواجنا يقول أن ز أكثر سالفة قلنا عن مجاهد وعطاء أنهم قال الآت من قال وصلوا فومعناه أن الزوجاتي سوقنا سنة كاملة في متزوجينا ولم نفعل لذلك وإذا انقطعت قلنا وضيع بعض عشر وعشرة بعض الحمية وانقطعنا عبوراً من انتقل من ذلك منزل فلا لنا الانتقال إلى آخر فإن خرجنا من عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم يا أودياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من التطييب وترك الحداد من معروف مما لا لم ينكره لم ينكروا الشر وهذا يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأخذوا النفق بين الخروج وتركها. لعلّه بأخذ لأن الجملة نعم بأخذ النفقه يوبين خروجي والله عزيز لا يدفعه أحد عن الانتقام حكيم يرعى المصالح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا عن المتقين الذين يتقون الشركة لما نزل في المتعة حقا على المحسنين قال رجل إن شئت احسنت وان شئت لم أفعل فنزلت وكثير من العلماء يستدلوا بهذه الآيات على ان المتعدة لكل مطلق نعم أظن أنه إن شيئته أحسن وإن شيئته نعم. ثانية يقول وأن المتعدة لكل مطلق يقول وهو قال هو هو كذلك مثل أحكام الطلاق والعدد يبين الله لكم آياته في إحلاله وتحريمه لعلكم تعقلون تفهمون وتفهمون وتدبرون قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون نعم تفضل عامل بالأحد والجار وإن لم يروى ولم يسمع أن هذا الكلام جرى مجرى المثالي في هذا التعجيب في خيل برادر يتعجب منها وسات الرؤيا الى ان كانت ما بالابصاري آلاف أو ثمانية وأربعون ألفا والاختلاف كثير حذر الموت مفعول به فقال لهم الله في أثناء طريقهم موتوا أي حكم عليهم بالموت فماتوا <تصفيق> نعم موتوا حكم عليهم بالموت فماتوا ليعلموا ألا فرار من قدر الله نعم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 وهم قائلون سبحانك لا إله إلا أنت وكان فيها عبرة وجليل قاطع على المعاد الجسماني إن الله لذو فضل على الناس حيث أحياهم ليعتبروا ويصدقوا رسوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون حيث لم يعتبروا وكان سوق هذه القضية باعث على الجهاد فلذلك قال بعث عن الجهاد فلذلك قال وقاتلوا في سبيل الله وقاترو في سبيل الله لم لما علمتم أنه لا ينفع الفرار من موت واعلموا أن الله سميع لما يقول المتخلف عليم بما يضره من ذا الذي يقرن الله مبتدا وذا خبر والذي صفته والذي صفته والذي صفته ذا والذي صفته ذا وإقراض الله مثل مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه نعم مثل, مثل. طيب مثل, مثل. أي كما مثل مثل المال في احد في احد البيع والشراء وجيز قرضا حسنا وهو الانفاق في سبيله الشعر هذا من طيب ثاني الله قال أي يكرد شيء حالا تكون شيء مقرضا حذرا حلالا. نعم. فيضاعفه له أضعافا نصب على الحال من الضمير المنصوب أو على المصدر على أن الضعف اسم اسم المصدر وجمعه للتنويع وجمعه للتنويع نعم. ولكن الله يقولها بانه يقولها يكره الله من كثيرة نعم عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت مثل الذين ينفقون العموانهم في سبيل الله كمثل حبة البقرة الآية قال عليه السلام ربي زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله البقرة إلى آخر قال ربي زد أمتي فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرام بغير حساب نعم أصدر المساب نزول يقول هو نقحته وتقربه لا يسلوه المجمع أصدرني أصدرنيه يسلوه والله يقبض يمسك الرزق أو يمسك الرزق ويبيسو يوسع على ما أراد فلا تبخلوا وإليه ترجعون فيجازيكم على ما قدمتم الم امتري إلى الملأ الجماعة من بني اسرائيل من بعد وفات موسى اذا اذ قالوا لنبي لهم أشمويل أو شمعون أو يوشع ابعث لنا ملكا أنهض أميرا لنا للقتال لنتهي إليه إلى أمره نقاتل في سبيل الله جزم جزمه على الجواب قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هو خبر عسيتم والشرط فاصل بينهما يعني أتوقع أتوقع جنبكم هكذا جبنكما أتوقع جبنكم أتوقع جبنكم عن قتال ان كتب عليكم وأدخل هل مستفهما عن عما هو المتوقع عنه تقريرا وتثبيتا خبر، خبر، مرحبا. خبر شيخنا من ذلك حتى فقيدوا فيه في قالوا وما لنا أي لنا هكذا؟ ألا نقاتل أي إلى أن نترك القتال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي أخذ أي, أي أخذت من أو من البلاد وسب وسبيت ال والأولاد سبيت وسبيت نعم من نعم وسبية الأولاد فلما كتب عليهم القتال تولوا عن حرب إلا قليلا منهم قيل ثلاثة مئة وثلاثة عشر نعلوا هكذا والله عليم بالظالمين فيجازيهم على ظلمهم في ترك الجهاد وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أميرا سألتمه القتال قالوا أن يكون له الملك, أي من له الملك من أين؟ يستهل الاماره علينا ونحن ونحن وحق بالملك منه نعم يستهل يستهل يستاهل يستاهل من اين يستاهل الاماره علينا ونحن ونحن وحق بالملك منه لانه لم يكن في سبط او في في سبط يهوذا والملك كان في صبته قيل إنه سقى وقيل دباغ نعم دباغ. سقى أو دباغ آه سقى أو دباغ. الله عليكم نعم لا. لم ولم يؤتى يكون حلب القبير يؤتى ولم يأت سعة من المال أي وهو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك قال لهم نبيهم إن الله صفاه عليكم أجاب عن اعتراضهم أولا بأنه ليس لست أنا الذي عينته بل الله أمرني بي وأعلى منكم وثاني بقوله وزاده وزاده بستطن في العلم والجسم وفور العلم وفور العلم بقوة البدء بقوة البدن إماد الملك لأنه أعرف بطرق السي بطرق السياسة ولأنه أقوى على مقاومة العدو وثالثا بقوله والله يؤتي ملكه من يشاء أي هو مالك الملك فله أن يؤتي فله أن يؤتيه من يشاء من غير اعتراض من غير اعتراض عليه ورابعا بقوله والله مواسع يوسع على الفقير فيغنيه عليم بمن يليق بالملك نس نسيبا او غيره هكذا نسيبا وقال لهم نبيهم لما طلبوا دليل على أن الله اصطفى طالوت إن آيات ملكه أن يأتيكم التابود صندوق أخذ أو أخذ العمالقة منهم في سكينة من ربكم وقار ورحمة وقار ورحمة من ذهب, من ذهب الجنة من ذهب الجنه تغسل فيه قلوب الأنبياء فوضع موسى فيه الالواح وروح من الله وروح من الله إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يريدون وفيه أقوال نعم أقوال وفي نعم في الجنة دي أي في أي مكان كان فيه القلوب يقول يقول هذا قول وقصدر وقصدر في السدو توارثه الدوراء, الدوراء, الدوراء, الدوراء فعنالين كذلوا وشلون هؤلاء استروا فيه ريح خفافة أو خثاقة أي مصوطة مصوطة أي أو شيء يشبه اليرق فكأنما سمعوا هذه الصوتيات على قلب نصلي بنو يقول أقواله هي تجسيم تلقذ لعلها وصف لله عالم من شتى الجهود أجمعهم فجاءوا هذه الغر لقصد التلاعب المسلمين تشكك عليهم ونظر إلى عليهم لا طرداً الحيوان ولا طرداً شيء لا يأكل وهذا كل مقول عن بني إسرائيل تلقذوا واستملوا على بني لا يأكل سبب الرأي ذلك عرف أن الواجب الرجوع في ذلك عرفت, عرفت أن الواجب الرجوع نعم أحسن الله وهو هذه قد الله عنها عن صلى الله عليه وسلم. لا أجب على المصليب إليه والقول به، ولكن لو لم يثبت من وجه صحيح، بل كما أنها تنزل على أرض الصحابة عند تلاوة القرآن أي السكينة. يعني كما في صحيح مسلم رأيت قال كان رجل يقرأ وشوف كيف عنده فارس مركوب وشرعت شتى فجاءت دور وذات على الفارس, الفارس ينفمه منها. لما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم رزيك له وقع على تلك في ذكر ذلك فقالت الكسجينه لزت يقول بين معقولتين ضار هذا العزيم يشعل هذا السكينة البخاري وهذا في يقول ليس في هذا إلا أن هذه لتسباب رسم الله صلى الله عليه وسلم السكينة صلبت صحابة درب على ذلك القالب وقال هذا كل شيء كانوا يسكنون إليه فهو سكينة نعم فضل. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون عصاه ورضاض الألواحي والتوراه وقيلت يا هارون وقفيز من المن نعم من بني يعقوب بعدهما من <تصفيق> الهما <تصفيق> من <تصفيق> الهما من اله من يعقوب من تحملوا الملائكة جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم علامة لصدقي في اصطفاعه إن كنتم مؤمنين مصدقين وهذا من تتمة كلام ذلك النبي عليه السلام وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم مشايخنا الكرام وكتب الله وأجركم مشا <تصفيق> ن... نعم فضل. نقف هنا إن شاء الله الصوت شو صار؟ من أن لا لآية لكم علامة لصدق في الصفائه إن كنتم مؤمنين مصدقين وهذا من تتمة كلام ذلك النبي عليه, عليه السلام وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله ابتداء خطاب ابتداء خطاب ابتداء خطاب من الله بارك الله أن يكون ابتداء نعم أن يكون ابتداء نعم شاء الله طيب بارك الله فيكم مشايخ الكرام وجزاكم الله كل خير على هذه التعليقات وهذه التصحيحات شيخنا بارك الله فيكم نقف هنا ونستجيزكم مما قرأناه <تصحيح> ودشرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وشعيكم ودام الله نفعكم وغيظكم شيخنا بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا ونواصل قراءة هذا التفسير إلى ذلك الخير نسويكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني بارك الله فيكم يعني نقف هنا وقد وصلنا إلى الآية فلما فصل طالوت بهذا إن شاء الله ننتهي بالجزء الثاني من سورة البقرة سننتهي إن شاء الله في المجزء القادم إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته